يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتتل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب باب النهي عن البور في الماء الرافل والاغتسال منه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المكر عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي عن أبي فريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبون أن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه والحديث صحيح الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتدى بهداف في هذين الحديثين النهي الصريح عن البول في الماء الدائد الذي لا يجري. لما في ذلك من تعطيل منافع الناس لأن الماء دائم ينتفع به الناس ويريدون عليه فلا يجوز لأحد أن يبول فيه ولو كان كثيرا النهي عام عن البول سواء في البليل أو في الكثير إلا أنه من حيث النجاة العبر بالتغيير لا يكون نجسا إلا إذا تغيرت أحد أوصافه إما الطعم أو اللون أو الريح بذلك يكون نجسا وما عدا ذلك فإنه لا يكون نجسا وإنه يكون طاهرا والنهي كذلك على الاقتشال في الماء الراكب للجنوب وإنما يأخذ منه يغترف منه اقترافا ويرضي حاجته حتى لا يتقدر الناس من ذلك من الاقتشال في الماء فإذا رأى الناس من يقتشل في الماء الدائم ومنهم من يريد أن يشرب ومنهم من يريد أن يحمل له الماء يتقدر منهم لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم وعن اقتشال الجنوب كذلك في الماء الدائم وإنما يختلف منه اغترافا وصاحب الحاجة البول يقول ثم يأتي فيقترف اغترافا للسنجائه ووبوئه نعم باب ذكر الارتسال أول الليل قال أخبرنا عمر بن هشام ولا حدثنا مخلد عن سفيان عن أبي العلاي عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث أنه سال عائشة رضي الله عنها أي الليل كان يغسف رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخرة كنت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعر صحيح باب الاغتسال أول الليل وآخرة قال أخضرنا يحيو بن حبيب بن عربي قال حماد عن برد عن عبادة بن عن غضيث بن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره قالت كل ذلك ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة والحديث صحيح في هذا الأحاديث أيضا نيان <تصفيق> أن في أن الإغتسال من الجنابة فيه سعة فيجوز أن يقتسل أول الليل إذا ترى حاجته ويجوز له أن ينام فيقتسل آخر الليل إذا استيقظ لوتره اقتسل ولكن لا بد أن يتوب لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيرقد أحدنا وهو جن؟ قال نعم إذا توضى فالوضو خفيف من الجناة ليس رفعا وإنما هو تخفيف وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم نعرف الحكمة قال نعم إذا توضأ فليركد لذا يرى بعض العلماء الوجوب وجوب الوضوء ويرى بعضهم الاستحباب والذين يرون الوجوب يستدلون بهذا الحديث فليركد إذا توضأ فليركد والذين يقولون بالاستحباب يستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو جنب ولم يمس سماء قالوا هذا عام فيه رخصة للجنب أن ينام ولو لم يتوبى فالمقصود أقل أحوال الوضوء أنه سنة مؤكدة إن لم يكن واجبا والحقيقة المبادرة إلى الابتسال أفضل لأن الإنسان لا يدري ماذا يصيبه والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب فالمبادرة بالإتسال خير من التشوير ولكن في التأجيل رخصة فإذا أخذ الإنسان بالرخصة لا حرج ولا يلام لكن المسارعة إذا أن يكون الإنسان طاهرا لأنه يمديه إذا بات طاهرا يقرأ القرآن يمديه أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله تبارك وتعالى وخير له تدخل الملائكة ملائكة الرحمة والمعقبات ودخول الملائكة البيت كله رحمة لما لهم من الفضل في الاستغفار للمؤمنين ودعاءهم مستجاب كما أكبرنا الله عز وجل عنهم بقوله الذين يحملون الأرشى ومن حوله يسبحون لحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قال للذين آمنوا رائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم يعني طلب من الله عز وجل أن يجمع للمؤمن بين تحديد المرغوب وبين صرف المكروه وقهم عذاب الجحيم إلى قوله تعالى ذلك هو الفوز العظيم لذا ترى العلماء رحمهم الله أن أنصح المخلوقات لبني للمؤمنين الملائكة أنصح المخلوقات لأنهم يدعون لهم بدون طلب ويستغفرون لهم دائما أبدا يدعون لهم في صلواتهم يسألون الله عز وجل لهم المغفرة والرحمة والنجاة من النار والفوز بالجنة وغير ذلك من المنافق والإحسان الذي تقدمه ملائكة الرحمن وذلك بأمر الله عز وجل إذا قل والقيام لتهجد في طلاة الليل بعد النصف الأخير فهذا خير كثير وإن نام إلى صلاة الفجر وبدأ أوسر من أول الليل سعد شعدني صلاة الفجر ولا حرج عليه نعم باب ذكر الاستثار عند الاغتسار قال أخبرنا مجاهد ابن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إحي بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا اماد أن يحتسي قال اولني قفاه فاوليه قفا فأستره به والحديث صحيح قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم عن عبد الرحمان باب ذكره الاستثار عند الابتساب قال عن الرحمن عن مالك عن سالم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هاني رضي الله عنها أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغسطل وفاقمة تسطره بثوب فسلم فقال من هذا قلت أم هاني فلما فرغ من غسله قام صلى ثماني ركعات في ثوب مستحسا به صحيح الاستثمار واجب عن أعيان الناس مهما كانت الضرابه إلا الزوجة والملوك الأم ومن عدا هؤلاء من أبن وأم وابن وبنت ومن كان أبعد من باب أولي الاستثمار واجب فالنبي صلى الله عليه وسلم نقتتل إلا مستثرا ولكن يستطر بحسب ما تيسر له فقد يطلب من أحد أقائبي أن يشكره كما تترى فاطمة رضي الله عنها أباها بفور كان في بله وهو يقتصد وهي تأثره بالسوب ولم يبصره أحد وهذا تشريع للأمة لا يجوز الإنسان أن يقتتل عريانا في فلال في فضع بل يجب عليه أن يستثر بشيء عن أعين الناس وهذا من الآداب الإسلامية ثم إذا اقتتل الإنسان وتطهر شرع له أن يصلي من ليل أو نهار في وقت نهي أو غير وقت النهي فإن خادف وقت الضحى صلى ضحى في الاقتصاد وإن كان بليل صلى ما كتب له وإن كان بنهار صلى ما كتب له ولو كان في أوصات النهي لأن هذا من ذوات الأشباب الصلاة من ذوات الأشباب الطهارة سبب في مشروعية الصلاة ولو كان في أوقات النهي بعد العصر بعد الفجر طائم الضهيرة في أي وقت. ثم هذه الركعات السماء التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وخطفها قيل إنها صلاة الفتش لما فتح الله عليه صلت مرة وقال وقيل إنها الضحى صلاة الضحى وعلى كل حال صلاة الضحى مشروعة بهذا الحديث وبغيره وفيها من الفضل ما لا يحصى لأن على ابن آدم كل يوم 360 صدقة وتجي عن الثلاث مئة والستين صدقة ركعتها الظهر يرقدهما من بعد ارتفاع الشمس تدعو روح إلى أن يأتي الاستواء ما لم يأتي الاستواء هذا وقت صلاة الظهر لذا ينبغي أن المحافظ عليها من أجل بدل هذه الصدقات. إذ ما كل إنسان يستطيع أن يتصدق بثلاثمائة وشفتين ضدقة فإذا توقع في دكائق قليلة وصلى ركعتين فإنها تعدل هذه الصدقة الثلاثمائة والشفتين التي هي واجبة عليه من الواجبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة منكم صدق، والسلامة المفصل، ففي ابن آدم 360 وستون مفصلا على كل واحد صدقة، فإذا صلى بحركعتين فإنها تعدل تلك الصدقة، تصدق بتلك الصدقة، ثم صلاة الصحابة تحدد بعدد معين. أصلها ركعتين ولا حد لأكثرها فمن صلى ركعتين أجزأته ومن صلى أربعا فهو أفضل وأكمل ومن زاد على ذلك كان أكمل نعم باب ذحي القدري الذي يكتفي به الرجل من المال للغسل قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني قال أتي مجاهد بقدح حضرته ثمانية أبطال فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتسر بمثل هذا ويتنهده صعيد قال أخبرنا محمد بن عبد اللعله قال حدثنا ثعلب قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة فتعلها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء فيه ما قدر قد رصا فسترت فترا فاغتسلت فأفرغت على رافها ثلاثة والحديث صحيح قال أحضرنا كتيبة بن سعيد وعلى حدثنا الليث عن ابن شهار أن عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتسل في القدح وهو الفرق وكنت أعتسل أنا وهو في إناء واحد والحديث صحيح قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنباءنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضى بمكوك ويعتسل بخمسة مكاتي والحديث صحيح قال أفرنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو اللخوة عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال سمارينا في الغزل عند جابر بن عبد الله وقال جابر يكفي من الغزل من الجنابة صاع مما قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان قال جابر فل كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا والحجز صحيح نعم هذا البكتار بيان بيان لمقدار ما يقتسل به المر من ذكر وأنثى. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وبأقل من المد. والصاع أربعة أمداد وقيل خمسة. والمد المراد به ملء الكفين للرجل المعتدل. أربع حفنات هكذا تعتبر صاع إذا قسسد به الإنسان كفاه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على ذلك ويجوز للرجل أن يقتسله ودوجته من إناء واحد لكل واحد قاع والابتصار على ذلك في تجنب الإسراف في الماء لأن النهي وارد في الإسراف في الماء ولو على نهر جاري وإن كان في هذا الزمن الإسراف حافظ من كل شخص لا بد من مراعاة الاقتصاد في الماء مهما كثر بين يديك من أجل اتباع السمة ومن أجل إظهار سهولة الدين ويسره وطرد الوسوسة التي تصيب بعض الناس حتى يبالغ للطهار فيكسل بالشيء الكثير والمر بعد المرة والشك والإعادة هذا كله مرض فيتوكل على الله ويرتسل ويتأكد من أعضائه ولا يتع الشك والوسوسة التي يتعب معها ربما تفوته الصلاة وهو في الاغتسال، ربما يخرج الوقت كما أخبرنا بعض الناس عن حاله بأن إذا بدأ يغتسل قبل صلاة الصبح يستمر إلى أن تطلع الشمس وهو يغتسل فلاعب مما تتلاعب به الشياطين يعني كل من انتهى من غسل بدنه شككه الشيطان بأنه ما أكمل بل بقي عليه فلا بد من الإعادة وهكذا وهذا مرض لاجه الاستعادة بالله عز وجل والاقتصار مع النصوص و يعمل الإنسان بقدر استطاعته ومن استطاعته ومن استطاعته أن يعرف أنه ما بدنه بالماء وكفر ويتعاهد المغابين مثل معاطف الرقب والإبطين والصرة والآذان وزواياها داخل الأذن وبكية في الجسد وينتهي في دقائق محدودة فلا يحرم لا يجع في الإسراف ويجع في مرض الشكل والوسوة ويحرم أيضا الصلاة في أغاثها باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك ولا أكبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري حق. قال وأنبأنا بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق وأنبأنا معمرا وابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو قدر الفارق والحديث صحيح صحيح فيه جواز تساب الرجل والمرأة الرجل وزوجته من إناء واحد ولا ولا محظور من نظره إلى عورته عورتها أو نظرها إلى عورته لا محظور في ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم أشنب عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك وما عداهم لا, لا أب ولا أب ولا ابن ولا بنت ولا أكثر أدن من ذلك باب ذكر ارتسال الرجل والمرأة من نسائه من إله واحد قال أخبرنا سويد بن نطر قال أنبانا عبد الله عن هشاء بن عروا قال وأنبانا قتيبة عن مالك عن هشاء بن عروا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتثل وآنا من إلاء واحد نعترف منه جميعا والحديث صحيح ولا, ولا وجه لي لمن يشدد في ذلك ويمنع ليس معه دليل يقول لا يبر الرجل إلى عورة امرأته ولا المرأة إلى عورة زوجها ليس معه دليل للحديث الصريح وبعضهم يعلن بتعليلات ليس لها أصل في التحذير من النظر إلى عورة المرات بأنه يصاب بالعمى يصاب بكذا هذا ليس له أصل في الشارع لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحكيم في توجيهاته احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك وهي الأمة التي التي يتفرها قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت كنت أغسل أنا ورسول الله علي أي منصور نعم نعم من هذا كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة والحديث صحيح بمعنى الحديث الأول مفعوية جواز انتشال الرجل والمرأة من إناء واحد صبت حتى لنسى المكان بسم الله الرحمن الرحيم الله وصحبة وصلا على رسول الله وعلى علي وصحبه ومن والاه قال الناظر لنا عليه رضو الله وقدم الرجال وقدم الرجال الصبيان ثم النساء جمعا هو لنا وواجب تسوية الصف على جماعة وأن يشد الخلل واجب كعبه بثابت واجب واجب لا تدار منكبه بمنكبي ففي الصديق قد في ذا وجاء عن تركي الترغيب الأمر والفعل من الرسول مما روى العجل عن العجول قال الشارف حكيظه الله لأنه إذا اجتمع في صلاة الجماعة في المسجد أو غيره في حضر أو سفر هؤلاء من الناس الكبار وبالأخص أولو منهم والصديان المميزون وإن لم يبلغوا الحلم والنساء والنساء تواعى ثالث واحدة الأواصر وإن السنة أن يكون الصنف الأول هم أهل الصف الأول الذي يلي الإمام ويليهم الصنف الثاني وهم الصديان ويكون الصنف الثالث مؤفرة الأصلين هذا الترتيب هو التي دل عليها ما رواؤه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي بين الأربع أنه كان يسوي بين الأربع رفعات في والقيام ويجعل الركعة الأولى هي أطولون لكي يتوب الناس ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان ويكبر كل ما سجد وكل ما رفع ويكبر كل ما نهض بين الرفعتين إذا كان جالسا وفي رواية نبي داود عن أبي مالك من أشعره قال فلا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بين فبصر صلاته ثم قال هاكذا صلاة فأخذ الصلاة قال عبد العناء لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي ويشهد له ما رواه الجماعة إلا ابن ما جتعنا نسب رضي الله عنه أن جدته المليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال قلوا فليصلي لكم فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا واليتيم وراءه فقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا رفع سينه من ففي هذين الحديثين دليل قائم على تقديم صفوف الرجال على صفوف الغلمان والغلمان على النساء إذا كان اثنين فصاعدا أما إذا كان غلاما واحدا فيكون في صف الرجال ولا ينفرد عنهم كما في حديث أناس المذكور فإن الغلام صف معه ولم يقف منفردا خلف الخصف هو حجة قائمة على الإمام أحمد ومن معه رحمهم الله ممن يقول بكراهية إيام الصبي في الصف مع الرجال وقديما قالوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هتموا بصفتي خلاة النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوها أمليا وبينوها للناس وكان بعضهم يعلم بعضا بالقول والفعل ففيما يتعلق بالصفوف وإشان الصفوف والستكابة أمر مهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصف يعني في إسمام الصحوب أنه من تمام الصلاة استقابة الصف والطراط فيه من تمام الصلاة وأما ترك الصف فيه الخلل وفيه العوج فيه نبس على الناس في صلاتهم وإن أجزأتهم صلاتهم لما فيه من المقالفة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف ويأمر بتشويتها المنكب مع المنكب والعقب مع العقب والتراس في الصف كما تصف البلائكة عند ربنا فإذا كان المصلون أصناف رجال وصبيان ونشا إذا سمعت الأصناف الثلاثة فالترتيب هكذا يقدم الرجال ومما يلي الإمام أولو الأحلام والنهى أهل العلم والعقل ثم الصبيان بعدهم المميزين ثم النساء بعد ذلك فإذا بقي في الصف الأول ما يحتاج إلى إكمال أكمله الصبيان لحديث من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله وأما النساء فلا تصف المرأة مهما كان كبر سنها لا تصف مع الرجل ولو كان من أقرب الناس إليها لا مع الزوج ولا الابن ولا الأب ولا أي قريب، وإذن وصوف وراءه، فإذا صلت صل بها واحد زوجها أو أبوها أو قريبها، لا تكون محاضية له، تكون وراءه. فهذه الصفوف التي سنه النبي صلى الله عليه وسلم صارت مشروعه للناس، وفي الأحاديث جواز ابتداء النساء بالرجال. وحضورهن المسجد لا يجوز منعهم وإن كانت الصلاة في بيوتهن أفضل من الصلاة في المساجد لكن إذا رغبنا المسجد ليشهدنا دعوة المسلمين وجماعتهم مع التستر أمن الفتنة فلا يجوز لأحد أن يمنع المرأة سواء لو او أما أو بنتا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لكن بين بأن صلاثهن في بيوتهن خير لهن من المساجد لكن قد تكون أسباب تدعو المرأة إلى حضور المسجد ومنها الوعظ والإرشاد ومنها تدريس أحكام الفقه الإسلامي إذا حضرت وهي متسفرة وفي مكان ساتر ولو كان المسجد مكشوفا ما في خواصل وهي متقطية بجلبابها بعباءتها في زاوية من زوايا المسجد لا من أجل سماع العلم سماع بعضها، فإنهن في أمس الحاجة إلى الفك في دين الله، في العقيدة وفي الشعائر وفي المعاملات والأخلاق وحسن الجوار، حسن الصفعة مع قريبهن والصلة والأصحاب والجارات إلى غير ذلك الذي هو من الموضوعات المهمة. إذا سمعت المرأة انتفعت فتخرج المرأة من أجل هذا وإلا فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في السجد قومها نعم قوله وواجبا تسوية الصف على جماعة وأن يشد الخلال أي أنه ثبت شرعا وجوب تسوية الصف كلها على الجماعة المصلين وأن يهتموا بذلك لأن تسليت الصفوف من تمام الصلاة، وهذا يجوز لهم أن يتهاونوا بذلك، فيقدموا سنة كلمة. قال ما حرص النبي صلى الله عليه وسلم، وصلفه الراشدون على إقامتها والاهتمام بشأنها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بنفسه، ويغضب إذا رأى من المصلين تقدما أو تأفورا في الصفوف. ويذكرهم عقوبة ذلك وهكذا يجب على كل إمام أن يتفقد صفوف الجماعة قبل أن يشرع في التكبير ويقول أقيموا صفوفكم وتراصوا أو يقول استووا استووا كما يجب على المصلين إذا كانوا جماعة في مسجد أو غيره من الأمكنة التي يقيمون فيها صلواتهم أن يسدوا الخلل بحيث يلزقوا بعضهم ببعض، ولا يدعوا فرجا، ولا يدعوا فرجا للشياطين تدخل منها وتفسد على المصلين صلواتهم. ثم بيان الناظم رحمه الله كيفية التراث، وسد الخلل بقوله يلزق كعبه بتعب صاحبه، وها كذا منكبه منكبه. أي يجعل المصلي كعب رجله مساوياً لكعب رجل أخيه في الموقف ملصقاً منكبه بمنكبه مساوياً له، وبهذه العملية الشريفة في الصفوف تتحقق الأمور العظيمة التي كانت مراداً ومقصودة للشارع. ألا وهي استقامة الجوارح لتسكبي القلوب وسد الأبواب التي تدخل منها الشياطين لتفسد خلاة،, لت... لتفسد خلاة المصلين ثم التشبه بالملائكة الكرام حينما تصف عند خالقها وبارئها سبحانه وتعالى وما قوله ففي الصحيح قد آت الترهيب في إذا وجاء عن تركه الترهيب بالأمر والشعل من الرسول مما روى العدل عن العدول أي من حديث ديمت من صريح وسند صحيح قد ورد الترغيب فيه في تسوية الصفوف والتراص فيها وسد الخلل الكائن بينها كما جاءت نصوص صريمة بأسانيد مرفوعة تحمل الترغيب بالعقوبات العاجلة والآجلة لمن ذهد في تلك التعليمات الرفيئة القولية والفعلية وتساهل في شانها حتى بلغ به الأمر أنه لا يبالي كيفما صلى كيفما وقف وعلى أي حال خف بل ربما اقترب منه أخوه المصلي ليجعل كعبه مع كعبيه ومنكبه بم... مع منكبه تنفيذا لوصية الرسول الفريم وتحقيق المصالح التي ذكرت بعضها قريبا فإذا هو يسر منه تفرار الصحيح من المجدوم وجرار الخائف من الأسد بدعوى أنه لا يطيق المزاحمة ونحم ذلك من الحجج الضعيفة الواهية والنصوص التي أرشدنا إليها الناظم في هذين البيتين جاءت بأساليب متنوعة تارة بلفظ الأمر الصريح وتارة بالفعل الثابت الصحيح الذي رواه العدل عن العدول حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلف النصوص ما رواه البخاري ومسلم بسنديهما عن النعمان بن بشير أنه كان يخطب فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف او صف الصفوف حتى يدعه مثل القدح أو الرمل حتى يدعاه مثل القدش أو الرمش فرأى صدر رجل ناتئ فقال عباد الله سووا صفوفكم أو لي خالفن الله بين وجوهكم ومنها ما رواه البخاري في صحيحه بزنبه عنانس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يقيمت قبل أن أقبل على القوم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وترى الصوف فإني أراكم من وراء ظهري ولقد كنت أرى الرجل ملزق منكبه بمنكب أخيه إذا قام إلى الصلاة وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استووا فوالله إني لا أراكم من خلفي كما أراكم من بين يديه ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم على نسم مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وقد كان عثمان وعلي رضي الله عنهما يتعاهدان الصفوف ويقولان اشتووا وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان هذه النصوص الصحيحة الصريحة تدل بجلاء على مدى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأهل بشأن به تسوية الصفوف وإقامتها وسد الخلل فيها تطبيقا للسنة وقمعا في نيل الرضا من الله ورغبة في تحقيق الخير والهدى وغشة من عقوبة عاجلة أواجلة لا على مصالفة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما قال سبحانه؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم كثرة أو يصيبهم عذاب عنيم. شاء الله. كل هذه النصوص كما سمعنا فيها الحف والترغيب في تشويه الصف. الأول فالأول وتكون التشويه للصفوف كلها لا للأول فقط والإكمال أكمال, أكمال الأول فالأول والتغارب لا تباعد كل واحد يبتعد من أخيه يتنافى مع السنة وتبقى فرج ويبقى خلل فتنتهز شياطين الجن الفرص تدخل فيها فتؤذي ابن آدم في صلاته والشكل بد من العناية والاهتمام في كل جمال وكل مكان في الجماعة أو كثرت لا بد أن يكون لو كان اثنين وامامهم لا بد أن يكون الشخص مع أخيه العقب مع العقب والمنكب مع المنكب، ولا يدع أحدهما فرجا وهذا هو الـ الـ السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته وكذا قلفاءه والعلماء في كل زمان ومكان يرشدون إلى ذلك ولا حذر للناس في هذا الزمن أن يتساهلوا يقصروا في تسوية الصفوف ليس لهم عذر مهما كثر الجمع مهما كثر تل تابدنا العناية بالصفوف حتى تكون مشتقيما وطحيحا وسليما وفي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى من وراءه وهذه من المعجزات التي لا تكون إلا للرسل والأنبياء صبت في سؤال إذا اشتريت شيئا ما ودفعت بعض الثمن ثم لم تكفي النقود التي معي لدفع الثمن فدفعت البعض وطرقت المتبقي لأنفعه لاحقا هل في هذا شيء؟ اشتري ايش يقولي؟ اشتريت شيئا ما شيئا ما شيئا ما هذا اجمال اشتريت اشتري بضاعة بضائع غير الذهب والفضة فلا حرج أن يدفع بعض المال ويبقى عليه البعض على الشروط التي يتفق مع صاحب السلع من تحديد الثمن وتحديد الوقت وأما الذهب والفضة فلا يجوز أن يشتري ذهبا أو فضة فيدفع بعض الثمن ويؤجل البعض الآخر لأنه يشترط في النقديل التقابل قال الفضيلة الشيخ إذا أردت أن أتزوج مراتا هل لي رؤيتها عبر الكاميرا أو ترسل لي صورة فأرىها لأنها سفر إلى مكانها بعيد إذا أردت أن أتزوج مرات هل لي رؤيتها عبر الكاميرا أو ترسل لي صورة فاراها لأن السفر إلى مكانها بعيد هذه أمور من الأمور المحدثة وتنادل الصور للنساء هذا سبيل غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أذنى لمن أراد أن يخطب مرأة أذنى له إذا استطاع أن يرى منها ما يدعوه إلى نفاحها فليفعل فالنظر هو النظر الطبيعي المشاهدة سواء أذن وليها أو رآها في شارع تمشي فرأ وجهها أو رآ ما يدعوه إلى نكاحها قامتها او ذلك أو يطلب النظر بواسطة وليها بدون خلوة لا حرج أما تبادل الصور فهذا لا يجوز لأن هذه الصورة قد يطلبها من لا يريد الزواج من المخطوبة، وقد يتنازلها الناس، فتكون كأنها سلعة تُعرض في الأشواذ. هذا لا يصح من البدع. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هل الآية التي وردت في سورة النور آية ثمانية تدل على جواز تدريس النساء للأولاد دون دون العشرة؟ تقول هل الآية التي وردت في سورة النور؟ 58. تدل على جواز تدريس النساء للأولاد دون العشرة. تدريس. تدريس النساء للأولاد دون العشرة. على كل حال، لا حرج على الغلام قبل البلوغ وقبل المراهقة لا حرج عليه أن يرى المرأة ولا تحتاج منه. لكن إذا قربا من البلوغ وكان في سن المراهقة، قربا يكون بلوغه قبل الخامسة عشرة أو في الرابعة عشرة، فيكون خطر في عليه على النساء منه خطر. أما دام أنه ما بلغ وليس مقاربا للبلوغ فلا حرج من دخوله على النساء. نعم. الشيخ بعض الأولاد يكون عمره السابعة والثامنة وهو يميز بين النظر يميز لكن ليس ما في عنده دوافع الرجال في الرغبة في النساء ليس عنده ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال إذا بلغ الأبطال منكم الحلم فليتأذنوا فقيد ذلك بالحلم